عائفتين من قبلنا على عائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسة ملافين أو تقول لو أن انزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدا ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ